لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إن تو بدو خيرا யண விலூரி உஃபர் وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَنَا ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ وَنَحْقًا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوهُ مُوسَا اكْبَرُ مَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةٌ بِغُلُظِهَا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عنه وَآتَيْنَا مُوسَى السَّلْطَانَ مُبِينًا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ عِمَادًا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَاقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْ கணுவீவ